فمعيد لو عجينا ط ر ع ن ا القواعد طبعا بدها واحد يستخلص ه بيهدوء ا البروتوكولات هالك بيقرأ منها ا ص ب د و ء يستخلص من القواعد ا ل م و ج و د ة ي ع ن ي منيجي ما ن ق ر أ تعاليم ل ي ن ي ن ترجمها جدا مترجم من ا ل ذ ي يعني ب ا ل خ م س ة وتسعين من البروتوكولات أ خ ذ ه ا كما هي وبنى عليها و ج ا ب بعض القواعد عدلها وبعضها شافه غلط و أ ض ا ف اليها م نيجي لحزب التحرير من لا من نراه أ ت ى ب أ ق و ا ل لينين و أ ل ب س ه ا ثوبا إ س ل ا م ي ا واخطر ما في مقوله حزب التحرير ا ل ل ي ب د ن ا ل خ ل ا ف خريفة、الخريفة. مقولاتهم في كتبهم ومناشرهم لا ت أ م ر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر لا ت أ م ر ب ا ل ص ل ا ة لا تمر هذا كله الهاء الهاء عن الهدف ا ل أ س م ى الخلافه لا تقوم اركان ا ل إ س ل ا م إ ل ا ب ا ل خ ل ي ف ة من مناشرهم ي الكلام ومن قولهم ن م اركان ش ي ه م أ ر ا ل إ س ل ا م لا تقوم إ ل ا ب ا ل خ ل ا ف ة يعني أ و ج د و ا دينا له ركن واحد هو ا ل خ ل ا ف ة أ و إلى مجاره ا لهم نقول ركن ا ل أ ر ك ا ن ركن الاركان هو ا ل خ ل ا ف ة وبدون خ ل ا ف ة ولهم منشور صارت فيه جدال في دمشق وصارت فيه حديث ك ث ي ر ة فيه ان ا ل ص ل ا ة والصيام ليست فرضا ا ل آ ن ب ق ل ق ن ي سبحانه الذين أ ن مكناهم في ا ل أ ر ض أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و ا ل آ ن نحن غير, غير ممكنين في ا ل أ ر ض ولكن ما لا نقول لكم لا تصلوا لا صلوا صلاه جيده ولكنها ليست فرضا من لا يريد ا ل ص ل ا ة فلا اسمع عليه ليس لا ت و ر ض ل لاننا غير ممكنين ب ا ل أ ر ض وسمعت من زمان ان م ن ن ص ر عن هذا المنشور موجوده عند يوسف العظم وبدي عاد من يوم من صابني هذا المعاد اقدر امشي ف ب د و ما عاد عم يقول لها ل شباب ا لكم يا جماعه حاولوا واحد يصوروا لنا ايام عنده يوسف العظم يصورنا هالمنشور و كان عندنا منشور أ ل ع ا م منه, منه. مثلا من مناشير حزب التحرير التبرج هي هنا صار فيها النقاش ب ل غ و فيها دي جابوا حزب التحرير جابوا مع الفتاح وجبنا و عليه ج لهم اياه قرينهم اياه ملخص تبرج بجيب لك ا ل نصوص أ ن التبرج حرام تبرج نصوص من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة جيد جدا ً ولكن ما هو التبرج هنا السؤال يجي ن ت ي ج ة الكلام التبرج هو أ ن تلبس ا ل م ر أ ة لباسا يجلب نظر الرجال فمثلا إ ذ ا لبست في بيروت لباس إ س ل ا م ي تجلب نظر الرجال ب ص ي ر الرجال ينظرولها هذه متبرجه ة إذا لبست المنجوب ينظروا هو بدها انها عدم التبرج انها تلبس لباس ما يصير نظر الناس عرفي م ث ل اذا ا راحت ن ا فرنسا بجي تلبس المنجب و والبنطال وتعمل السد العالي ايه ومنهاشيرهم من ا ن الان ما بالميليجوب فيه مرعي إلا <تصفيق> فمن <فيه تصفيق> ي ج ي ل ق ض ي ة الخليفه أ ل غ ي ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وصار المنكر ينتشر في بلادنا انتشارا ترونه يقول الرسول ق ا ل ترى رسول الله أ ن ا هل ك و ن فينا الصالحون نعم إ ذ ا ت ف ر الخبث ا ل آ ن الخبث ما هو كثير أ ك ث ر من كثير بكثير وكثير وكثير ولان امر بالمعروف و ل ا ن ع ى المنكر حتى يجي ا ل خ ل ي ف ة يعني عطلوا ا ل د ع و ة من على ا ل أ ق ل سمن أعشار، تسع اعشار ا ل د ع ا ء اللي ممكن يدعوا يامرون وينهون عن المنكر تركوا ا ل أ م ر بالمعروف بس بدنا ا ل خ ل ي ف ة بالهجوم على الحكام الحاكم الحاكم واي حاكم اللي بيحارب اليسار الحاكم اللي بيحارب اليسار. اليسار كافر دشرونه منه هذا معروف و ص ا ر ينتشر الفساد والله سبحانه وتعالى يقول إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم ن ف س ه م و ل ل ه س ب ح ا ه الله وتعالى يقول إن تنصر الله ينصركم إن ك ي بتطبيق ف ننصر ننصر الله؟ ننصر الله ن من ة الشرعية والخلقية ل الشرعية والخلقية ما شيء. لا ولذلك الذي الذي لما اللهم منصرنا هذا يعتدي على الله ي شيء يدعو يدعو يعتدي ن معرفنا إذن بدنا ننتصر أنا انصرنا أنه ما بدوا هذا بعتبر بدعائه في حديث رسول ا ل ل ن ا ل إ ن س إن ا ن قد يعتدي بدعائه يعني ما فهذا من الاعتداء بالدعاء ل أ ن الله ما وعد بنصر امثالنا اذا الله ب سيعاملهم كما كان يعامل ا ل أ ق د م ي ن لازم يجي علينا الطوفان والصواعق وال وال وال وال والخسر والجراد ش و ك م ن و ا والقمل لازم وال... كل المصائب ت ج ه ا ل ف ع و ا ح د ة فقبل أ ي ن كل شيء ب د نجا ا الى الاسلام وفقد الصدق و ا ل أ م ا ن ة من المجتمع فنحن نعاد ه ي عم أ ج ي ب كلها على مدى خطر أ ف ك ا ر ح س ب التحرير ي ع ن ي أ ن ه ت الامر بالمعروف ع... قضوا على, الأمر بالمعروف. وقضوا على النهي عن المنكر على أ س ا س هذا كله إ ل ه ا ء ما بدنا الناس بدنا الهدف ا ل أ س م ى الخلافه الخليفه الخليفه ن لو, لو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن ل ب د أ ا ل د ع و ة من جديد ما يرضى ان يستلم حكم ولا يرضى يستلم كان ب د أ ا ل د ع و ة من جديد لو جاء عمر ب الخطاب ك اذا ن بدأ الحرب إ كان معه حدا ب د أ الحرب إذا يحارب الفتح من جديد يا الأمة. يعني ا ل د ع و ة من جديد الان ل أ ن ه أ م ن ان لا يستحق النص الان على ا ل أ ق ل نكون صادقين و أ م ن ا ء يحكونا هو أن اشياء حصتكم على علاقة بلتواقي ل بها ا ه ب ب ا ا ل ل بيفرسين بيرم كيف جارنا هون ي نقيب بالامن الفلسطيني أ ص ي ب بكسر برجله فما ن ع ي في عندهم تقاعد هالساعة بس عم يعطوه راتب وقاعد ه و يعني بالبيت لما كان ب ا ل أ م ن هناك بيحكيلنا حكي أ و ل ا على ا ل أ ق ل من كل خ م س ة واحد مسقط تعرف شو بعد تاني كلمه مسقط مسقط ل أ س ر ا ئ ي ل يعني جاسوس ل أ س ر ا ئ ي ل ب ي س م و ه مصخب ي ف ل س ط ي ن يقول لك ب يكون و ا ح د مصدق بيعطي ر و ح ب خبر على أ خ و ه على اهله على بلاد عمه بيعطيهم خبر ا ن ه فلان وفلان ولما ب ي ج و ا ب ي ج و ا ب ي أ خ ذ و ا ا ل أ ش خ ا ص بيكونوا ع ا ط ي ن ه م ت ب ت ي ج من حيث النصب والكذب و ا ل س ر ق ة وكانت ق ي م ت ق ش ي ة بشكل ب ح ك ي على حصيه حصتكم ما ا ع ل ا ق ة فيها ايوه لانو في ناس بيزعلوا على حصتهم ف د ي بيزعل ح ص ت ه عمي انا ما بحكي على ح ص ت ه على حصي ا ل ز ن ة بالمحارم متفشي بشكل بالمحارم ب ا ل أ خ ت ب ا ل أ م حتى بكل شيء متفشي ف أ ي نص نطلب من الله ب ا ل أ و ل يجب دعا على دعاتنا أ ن يحاولوا اصلاح الفساد الموجود ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هما ركنا المجتمع ا ل إ س ل ا م ي المجتمع لا يقوم إلا على ركنين. الأمر بالمعروف على يقوم ركنين بالمعروف بعد م ع ر ف ة المعروف بشي بشكل جيد والنهي عن المنكر بالمعروف بعد م ع ر ف ة المنكر بشكل صحيح حتى يقوم اجتماعا ع و ه ذ ي ن ي ب ل بالمئة لا يكفي ولا بالمئة والدعاة والضلال على الدعاء المسمين كلهم خاصة والأمانة الصدق والأمانة م موجود منه ة عشرة عشرة عشرة خاصة أكثر فيجب يكفي في الله سبحانه وتعالى عندما أ ر ا د أ ن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم هيئ له مجتمع الصدق و ا ل أ م ا ن ة وبعثه فيه كان أ ه ل قريش وهم كافرون مشركون بالله كانوا صادقين و أ م ن ا ء حلف ف د و ل كلكم تسمعون به فنحن م ج ت م ع لا ن س ح ق النظر ونكابشين لو لنا بدنا أتنى الخريف الخريف الخريف الآن بخريفين كيف هذا ل خ ل ي ف ة مع ق و ة ا ل ه ي ة يعني يقول للناس سيروا مؤمنين بسيروا مؤمنين يقول للناس سيروا صادقين بسيروا يقول ا ل ناس اتركوا ا ل ش و ع ي ة بتركوا ا ل ش و ع ي ة اتركوا البعث بتركوا البعث يعني مع ق و ة ا ل ه ي ة ولا عصا س ح ر ي ة إ ذ ا كان في عصا سحريه تندور على السحر سواء عصا س ح ر ي ة نستعملها بس يقول للناس جوا اتركوا البعث بيتركوا البعث هذا ملخص موجز عن عن وضعنا يعني ف و ض ع نحن ا ل آ ن ق و ة ن ج ا ت أ ي ن توجد ق و ة إ س ر ا ئ ي ل مو بقولوا اميركا أ م ي ر ك ا نعم تدافع عن إ س ر ا ئ ي ل داخل فلسطين نزل قلنا لكم في السبب ا ل ع ق ي د ة ا ل ب ر و ت س ت ا ن ت ي ة ا ل ق ي ا م ة عندهم ينزل المسيح لجو ا ل أ ر ض ف ت أ ت ي نار تحرق نصف اليهود الموجودين في فلسطين فيؤمن ب ق ي ة اليهود بالمسيح وتؤمن به كل الدنيا ينزل المسيح إ ل ى العرض في القدس ويحكم الدنيا من القدس يحكم الدنيا كل عالف سنة يسود ح ك كل م الدنيا عالف فيها السلام والوئام ثم يبعث الناس من قبورهم فيحاسبهم المسيح ويدخل أ ه ل المؤمنين به إ ل ى ا ل ج ن ة والكافرين به إ ل ى جهنم هذه العقيدة القيامة عند المسيحيين ومن من أ ص و ل ه ا من أ س س ه ا ان يوجد يهود في فلسطين ل ت أ ت ي نار تحرق نصفهم فهم يدافعون عن هذا الوجود اليهودي في فلسطين ك لا م هنالك لا يريدون اخلاء فلسطين من اليهود من اللي وهذا إسرائيل لا يريد تريده ولكن تشجع البروتستانت أ م ر ي ك ا و إ ن ج ل ت ر ا ت ش ج على ه م ع هذا ويوجد خ و ا ر ن ا كثير من اليهود في الكنائس ا ل ب ر و ت س ت ا ن ت ي ة دائما يحضن البروتستانت يجب أ ن ندافع عن اليهود ي ب ق و ا في فلسطين من أ ج ل أ ن ت أ ت ي النار لتقوم ا ل ق ي ا م ة لينزل المسيح هذه هي ألفية المسيح مدينة كانوا 2001 كانوا بدؤوا يعملوا افيه المسيح وعملوا د ج ا ر ي ة البقره الحمراء و س و ا ل ف ه طويله هي ا لها جلسات ثانيه يعني الـ يحضون البروتستانت خوارن بكونوا و البروتستانت يحضون البروتستانت د مظاهرين بالمسيحية من أجل يوم القيامة من اليهود بفلسطين على الحفاظ على اجل اجل تحرق نزول المسيح وتأتي نصفهم بينما لذلك اليهود يرفضون السلام ا ل ي يريدون ه و د ا ل ليش؟ ح ر ب ق و ة اليهود ق و ة اسرائيل في حزب البعث الموجود بيننا في الحزب الشيوعي الموجود بيننا في الحزب الناصري الموجود بيننا وحتى في حزب التحرير وحزب التحرير عن, تقري... عن طريق تقديم التقارير تقديم التق... وعن طريق الضابط منهم في الجيش لا يخلص الجيش لا يخلص يقول لك هذا نظام كفار ما, ما ب ج و ز طبعا هذا الكلام هذا ما هو شتائم ولا هو كله ب ا ل أ د ل ة والتاريخ والبراهين ليس مو... العشر براهين ولا العشرين ولا الثلاثين ولا الاربعين براهين ك ث ي ر ة ما عملنا لها احصاء براهين ك ث ي ر ة ا ل آ ن ن ذ ك ر أ م ش ي لعن جمال عبد الناصر الذي يقدسه الفلسطينيون أ ق ا ر ب ي ما بيشتموني وما بيحاكوني ولا ب يساوي لانهم كلهم ناصريون من سمعتهم بعض الحقائق عن جمال عبد الناصر ف ولاد عمي موجودون هنا بعمان راغب القاسم محامي وغازي القاسم طبيب و م أ م و ن القاسم ما ه شو بيشتغل ما بعرف ه م و ج و د ي ن ه بعمان وبنابلس عن جمال عبد الناصر س ن ة الثمان واربعين عندما قامت الحرب ضد اسرائيل اجت نصر بعث الجيش ولكن العمليات الجبهه طبعا ف الحرب لا يجوز ينزل كل الجيش د ف ع ة و ا ح د ة و ي خ ي و ا دائما بيجيبوا ك م ي ة على أ س ا س م اللي ي د و ن يكونوا ب ا ل م ع ر ك ا لنقرب ل ي أ ل ف واحد ب ي خ د و ا احتياط أ ل ف أ ل ف ي ن ف كان قائد العمليات البكباشي أ ح م د عبد العزيز كنت أ ن ا معلما في ق ر ي ة اسمها داعق ب س و ر ي ا ب تبعد عن ا ل ط ر ة خمسه عشر كيلو متر الطرة لمزيري بخط بطفص بتروح عشر باعد مستقيم خمسة كنا ي ل و متر ك ن ق ر أ ب الجرايد الجيوش ا ل ع ر ب ي ة تتقدم الكماشه ت ط ب خ على تل ابيب الجيش المصري على بعد خ م س كيلو متر عن تل ابيب ثاني يوم الجيوش ا ل ع ر ب ي ة تتقدم الكماشه تطلق تل على الجيش ل ل أبيب ا م ص على كيلو بعض اربعة م تطبق تل على تل أ ب ي ب الجيش المصري على بعد اربعه ث ي ت ك متر عند تل أ ي ب ل ى ب ع كيلومتر عن تل أ ب ي ب على بعض عند كيلو تل أبيب نصف متر نص ثم ق ر أ ن ا قتل البكباشي احمد, أحمد عبد العزيز سنن بداله البكباشي جمال عبد الناصر كان ن ا ئ ب ه نقره في الجرائد ما زالت الجيوش ا ل ع ر ب ي ة تتقدم الكماشه تطبق على تل ابيب على الجيش المصري على بعد نصف كيلو متر عن تل ابيب بعدها مازالت ت ق د م الجيوش ك م ا ا تطلق تل على ل أبيب العربيه تتقدم الكماشه تطبق على تل أ ب ي ب الجيش المصري على بعد خمسه كيلومتر عن تل أ ب ي ب ظلت الجيوش ا ل ع ر ب ي ة تتقدم والكماشه تطبق على تل ابيب والجيش المصري ينتقل من ا ل بعد خ م س كيلومتر ل كيلو س ت ة كيلومتر س ب ع ة كيلومتر ث م ا ن ي ة كيلومتر حتى حوصر في ا ل ف ا ل و ج ة وبقي محاصرا في ا ل ف ا ل و ج ة سته ش ه ر من هذه ا ل س ت ة اشهر قضى جمال عبد الناصر اكثر من اربعه اشهر منها في تل ابيب كان ي أ ت ي الى بين الجنود تبعهم و ا ا ل ل ف ج ي يقيم معهم اليومين الثلاث ا ل أ ر ب ع ه ا ل خ م س ة ت أ ت ي س ي ا ر ة يهوديه المفاوض يتفضل, مع المفاوض يتفضل المفاوض يتفضل وروح المفاوض من ي المفاوض جمال, جمال عبد الناصر يبقى هناك أ س ب و ع أ س ب و ع ي ن ثلاث ثم يرجع وهكذا وهذه ا ل ح ق ي ق ة يذكرها جمال عبد الناصر نفسه النص جاب لي يا استاذ أ ح م د وعنده بتلاقوه كتاب ا ل س ف ه ا ل ث و ر ة يذكر انه كان قال يجتمع باليهود جال من شطارته م ويذكرها ايضا مؤلف شيوعي انجليزي اسمه توم ليتل بكتاب له اسمه جمال عبد الناصر رائد القوميه ا ل ع ر ب ي ة بالانجليزيه يعلق و ت ر ج م بامر ا ل م خ ا ب ر ا ت ا ل م ص ر ي ة مخابرات جمال عبد الناصر ربي ما الجمال عرفه وكان هذا هو انجيل ال الناصريين كان ن ج يقول ل الناصرية الصفح الصفحة أخر ي 218 في هذا أ ن ه كان عمليا يحاول ا س ت غ ا د ة من جميع الظروف ل م ص ل ح ة وطنه وهكذا استطاع من خنادقه في البالوجه أ ن يتصل باسرائيليين ليتعرف منهم على اسرار ا ل م ق ا و م ة ضد ا ل إ ن ج ل ل ي ز ا ا م ق و م ة ا ل و ط ن ي ة ضد الانجليز إ ن ن ج ل ي ز ع د م ي ع ي بهالكلام ا نقول ل ن إ كانوا اليهود مستعمرين يعني الانجليز كانوا مستعملين لاهود فلسطين وكانوا ا ل ه و د يطلبون الاستقلال ك ا ن و ا ي ط ل ل ب ا ا س ت ق ل ا ا ل و ق م و ن منهم جمال عبد الناصر شلون كانوا يعملون يعني هذه الحقائق فهذا ض ح د من جمال عبد الناصر هو الذي سلم جنوب فلسطين لاسرائيل م ع ل ي ج ي كيف قتل أ ح م د عبد العزيز احمد عبد العزيز كان قائد الـ الـ الـ الـ العمليات وتقدم حتى وصل حوالي نصف كيلو متر عن تل أ ب ي ب إ ج ا مو شديان تذكروا ل نسيتمو و شديان ا ل أ ع م ر ط ب ع اليهود كان أ ن ا كنت ي و م ما ظننت به انه يمكن أ ن يكون هو ن ل س ي ح الدجال بس طبعا المسيح الدجال يظهر من, من الشرق ما م ن هنا فاجا موش الديان احتل جبل المكبر بكتيبتي اجا احمد عبد العزيز بكباش احمد ا ل عزيز جاب ك ت ي ب ة بكتيبتي وعلى ف ك ر ة كلهم كانوا ا س ل ا م ي ن احمد عبد العزيز وجمال عبد العزيز كان يتظاهر انهم من الاخوان المسلمين حتى وكانوا يعني الصلاه وال... اجا بكتبتي بكتبتي اباد حوالي نصف كتيب ا ل ي ه و د ي ة وهرب موسى د ج ا ن ب ا ل س ي ا ر ة والرصاص ب ل ا ح ق ه ان الكلاب ط و ي ل ة الاعمار ما, ما صابوك الله اجا ب ا ل ق ي ه من نائبه مين نائبه جمال عبد الناصر برقيه تعال طبعا بالحرب شو م ع ن ا ت ه هاي ا ن ه في ق ض ي ة المسؤول لازم يكون المسؤول الاول لازم يكون موجود رجع أحمد عبد ا ل ع ز ز ي ب ك ذ ا وإلى جاني به الصاغ صلاح سالم أ ح د الضباط الاحرار أ ر ر أو أ ا ل ص ا ل أ ش وصل فالوج بعد العشاء في جيش مصري معسكر الاحتياط يعني في المقاتلين وفي جيش الاحتياط يكونوا قاعدين متهيئين م ش ا ن ل ل ع ت برقات الرصاص ق قال لنا الضباط قال لنا يعني احنا احد السامعين لست سامع ما كنت سامع الوحيد احد السامعين كنت قال لنا الضباط كانوا موجودون ا ك قالوا الطبيب الشرعي قرر ان ه احمد عزيز قتل ب ر ص ا ص ة مسدس من قرب من جانبه ا ل ع ي س ر سيارتها ة انجليزيه كانت مقودها على اليمين ص ل ا ح س ا ل مجاعد عليه ص ا ر و يعني صلاح سالم اللي قتلوا بالمسدس من ج ن ب ه ن ي اجي جمال عبد الناصر استلم ا ل ق ي ا د ة بعده وعمل محاكم للحارس اللي كان واقف على المعسكر بالليل حارس حاكمه الحارس قال س ي ا ر ه اجت بعد العشاء بالليل وسمعوا طلق رصاص وانا اطلقت رصاص بالفضاء وناديت مشان يستيقظ المسؤولين مشان يشوفوا شو الامر انا واجبي اجي حكموا ا جمال عبد الناصر ست ش ه ر من الجندي هذا واستلم ا ل ق ي ا د ة وصار الجيش, الجيش العربيه ج ي ش ا ل تتقدم والكماشه تطبق على ت د ا ب ي ر فهي من القصص جمال عبد الناصر من القصص ا ل ث ا ن ي ة س ن ة السته وخمسين الاعتداء الثلاثي ب د أ ب ت ع م ي م ق ن ا ة السويس التي بقدر أقول لك أ ذ ه ل ت العالم ا ل إ س ل ا م ي يعني ت أ م ي م ق ن ا ة س و ي س كان شيئا رائعا بعدين حتى عرفنا ا ل ق ص ة معليش ا خلينا نحكي ق ص ة ق ن ا ة س و ي س كانت حسب ا ت ف ا ق ي ة اسطنبول ا ل ا ت ف ا ق ي ة صارت س ن ة 1869 كانت ق ن ا ة س و ي س ستؤول ملكيتها الى مصر بجميع م ن ت ل ك ا ت ه ا وكل شيء تدور المنتهي تماما الى مصر مجانا سنت بعد ت س ع ة وتسعين س ن ة من ا ل ا ت ف ا ق ي ة شو بتكون الف وتسعمائه ي ة و ث وثمان وستين تصار ع م ي ة و س ة و خ م س يعني يعني ملكية السويس اي شيء ملكيتها بعد سنة كان سنة قناة مجانة بدون قبل ستقول لمصر كلها لمصر اذكر من ا ل ذ ا ك ر ة ان سعر السهم قناه ة سويس العشرة سويسك والإداعة يتراضح بين في ن ج تعرف ا ا ر ل س ه الاسهم تهبط م اسعار و ت ن ز ل كان يتراوح بين العشره ة الـ ج ن ي كان و ا ل ا ل س م و ط ي في ا ل س ن ر ب ع ج ن ي ه ا ت ا ل ج ن ي و ا ل ا ل ج ن ي كان كان له قيمة عشر ت قيمته ي ن ذهب ر جنيه ا ليرات ت يعني سمن ذهبية سمن و ك اللير الذهبي يكون اكبر من اللير الذهبي ة الان يعني الان اللير الذهبي ة الانجليزي ة ب ق ن ه ان ي و ن خمسين ي م ك ا يكون ل يمكنه ان ي ك و لك ي م ن ه ان ك و لك ي م ك ن ان ي ك و لك ي م ك ه ا و ن لك م ك ان يكون لك ي م ان يكون لك ي م ك ن ا ر ا ك و ن لك م ك ن ان يكون لك ي ن ا ر ي ر د ن ي ف ك ان سعر ا ل س ه م ل ي ش ك ان ي ع ن ي ي ع ت ب ر ر خ ي ص على ا س ا م ك ان ف يمكنه ان ي م ك ن ان يمكنه ان ي ش ت ر ي ا ل س ه م ل يمكنه يمكنه ان ي م ك ي ش ت ر ي ه ل ن م ك ن ه ان يمكنه ا بعد اثنا عشر س ن ة خلاص يعني راح يشتري ه ا ل س ه م ي أ خ ذ ثمنه وكانت خطر الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ل ث ة و ا ر د ة كانت كل ا ل ص ع و ب كل الناس يتوقعوا الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ن ي ة انها راح تحدث بعد السنه ة ا لبعدها لبعدها لبعدها كانت واردة خطرها فلذلك اذا صارت حرب العالمية الثالثة وارد قناة السويس ي يعني اصير دولي ممار عسكري فلذلك حرب بدى راح ممر ممر ما عاد يصير لها وارد وكان السعر بين العشره و ا ل ث ن ي عشر جنيه يلاحظ قبل ا ل ت أ م ي ن بشهر ب د أ ب د ع ه اسعار أ س ه م قناه السويس ترتفع قديش بالضبط وصلت ما بعرف لكن حوالي الاربعين جنيه وهذا رقم غير معقول ما في مجنون يجي يدفع اربعين جنيه الان لياخذن على مدى اثني عشر س ن ة ثمان واربعين جنيه واذا صار خطر حرب خسر الكل فما حدا بيعملها يعني واظن اكثر من اربعين جنيه كما صار يعني الان ما اذكر رقم اكثر من اربعين جنيه صار ت أ م ي م ا ل ق ن ا ة ا م م ا ت ا ل ق ن ا ة صار ما يسمى بالاعتداء الثلاثي التأميم؟, التاميم يعني جعلت ق ن ا ة س و ي س ملكا ل ل د و ل للدولة ا ل م ص ر ي ة بدون أ ي تعويض هذا معنى ا ل ت أ م ي م مو شراء تؤخذ ملكا ل ل د و ل ة بدون أ ي تعويض وصارت ملكا ل ل د و ل ة اليهود كان لهم فيها أ س ه م كثيره ا ل ي و د كان لهم فيها بالمئة بالمئة الأسهم خمسين بجوز ستين من لهم بجوز اسم ك ث ي ر ة كان فيها اليهود و ا ل إ ن ج ل ي ز والفرنسيون صار الاعتداء الثلاثي أ س ر ا ر ه لا نعرفها بالضبط كيف حدثت ولكن كان الروح ا ل س ع م ا ر ي ة بعدها م و ج و د ة ب أ و ر و ب ا بشكل قوي و ا ل آ ن بعدها م و ج و د ة ب أ و ر و ب ا بامريكا موجودة الحقل الصليبي موجود ولكنه الان محصور بزوايا محجوب بفلسفات ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة وحقوق ا ل ا ل إ ن س ا ن و ا ل إ ن س ا ن ي ة و ه ا ل أ م و ر هي ومنهم ناس فعلا ضد الاستعمار صاروا مو ب س ن ي ك ه هناك ن ا س الان يحاربون الاستعمار ويحاربون الحقد الصليبي وكلهم موجود يعني الان فنحن للالم اجينا رفعنا هذه الحواجز التي كانت تحجب الحقد أ خ ذ ن ا هؤلاء المجاهدون منا في سبيل الشيطان مثل اللي قتلوا ب جنوب مصر قتلوا السجاح مثل اللي كانوا يفجروا السفارات و ي خ ت ا ل و ا ويعتقلوا جهادهم ومسميين يرفعوه ذ ه ماذا فعلت رفعت ا ل ح ج ا ب الحجب التي كانت、تحجب. تحجز ب ت ح ج تحصر الحقد الصليبي الروح ا ل ا س ت ع م ا ر ي ة كانت م ح ص و ر ة بهذه سننرفعها شيئا فشيئا ونحن ض ع ا ه نحن ج ع ا ف قم بالذريه بتويد ما كنا قم ب ا ل ه ي د ر و ج ي ن ي ة واحده ما اكثر منها ما نستاهل ما ما نحن نحن يعني نحنا اكرم اكرم على الله من عثمان بن عفان اللي ل ق ت و ه و أ ك ر م على الله من علي م ن ابي طالب و أ ك ر م على الله من محمد صلى الله عليه و سلم اللي من كسر سنه و جرح و أ ك ر م على الله من ا ل ح م ز ة و اكرم ع ل ن ا انفسنا ا ن ه م ا ب ت أ ث ر فينا نحن ال... نحن المسلمين لا تؤثر فينا ا ل أ س ل ح ه الله بنصرنا ب ن ص ر ن ا هيك بمخالفته و عصيانه و ما اسمنا مسلمين بكفي خلاص هذا هي فلسفه المسلمين ان نحن مسلمون ا ل ا ب ن ص ر ن ا لا يا اخي حتى ننصر الله ب ا ل أ و ل فنجي لموضوعنا اتفقوا على اساس ي ج ت و ا يحاربوا كان خائد لواء كانت غزه ت ا ب ع ل ى مصر كان سفير كان لها س ف ا ر ة ت ا ب ع ل ى م ص ر بس يعني قال م س ت ق ل ة وفي سفير مصر بينما السفير كان يحكمها هو كان حاكم غزم من قبل مصر بس كان يسمى سفير كان هناك اما الفين وثلاثمائه و ثلاث ت ل ا ث م ئ ي كانوا ما يخلوا الاسرائيليين يناموا الليل يشتغلوا كانوا ومن ا ل ل يحركهم ب ا د ا ر ة من ي السفير المصري جاءت للسفير المصري ه د ي ة من مصر ل أ ح د ا ل أ ع ي ا د نسيت والله فتحها فانفجرت عليه وقتلته طبعا ا ل م ي ن جاي ا ل ه د ي ة المقتن بالجوز ما تصدقوا من ج ا ل عبد الناصر جاي بس بالجوز ما تصدقوا بلاها سيدي اجت من مصر هاي خلصنا ا قديسا حطيناها هاي نيجي ل ق ص ة اعتداء الثلاثي كان قائد قطاع غ ز ة العميد علي ا المستكاوي كان قائد قطاع غ ز ة في, في احد الليالي يعني اذكرها كانها قبل ثلاثه ش ر اشهر شهرين ث ل ا ث اربعة كنت ب ذ ك ر ه ا ل ب ر ن د ة بالبيت بدمشق ما كان عن عندنا ر ا د ي و صغيره بعدها ما كانت م ن ت ش ر ة في راديو عندي كان كبير هيك الماني قرون ديك اسمه فاتح الشباك وبالبراندى قاعد واذا بذيع المذيع بنا بعد المغرب او بعد العشاء بدل يعني ب س ه ر ة على ا ن ه اسرائيل آآ آآ آآ امرت بلم استدعاء الاحتياط الاحتياط س ت د ع ا ا ء ا س ت د ع ا ء جزئيا ما هو السدعاء جزئي طبعا هون عن ا ل م س ت ك ا ب ل شو واجبوه ما هو على الحدود ما جبوا بدونها لا يرجع فيها لا ل ق ي ا د ة ولا لا رأسا يطبق رأسا ي الاستنفار الكامل انه استدعت الاحتياط اسرائيلي اذا في خطر ر أ س ا استنفار الجيش عنده استنفار كامل مئه بالمئه ثاني يوم او ثالث يوم او رابع يوم الصبح قبل طلعه الشمس واذا الجيش الاسرائيلي في هون هي صحراء سيناء وهذه اسرائيل وهذه مصر هنا الجيش المصري كان محطوط هنا في الجانب اللي باتجاه البحر وهنا تاريخ قسم من ا ل صحراء سيناء ما في أ ي جيش ف ي ك مخاطر بين المخفر والمخفر يوجد عشره وخمسه عشر عشر جندي بين المخفر والمخفر عشره كيلو متر خمسه كيلو متر هيك محطوطين يعني فارغه ا ي و ه ن ا الجيش والقوى وللجيش ا ي و وإذا م ا ب ل ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي من ه ا ل ج ه ة ا ل م ف ت و ح ة ا ل ج ه ة ا ل ف ا ض ي ة يدخل تسعين كيلومتر حتى شرم الشيخ م ئ ة كيلومتر أ ك ث ر من تسعين م ئ ة كيلومتر وصل لشرم الشيخ في هذه ا ل ح ا ل ة حسب القوانين ا ل ع س ك ر ي ة لم يخرج عن ا ل م س ت ك ا و ى عن القوانين ا ل ع س ك ر ي ة يهجم باعتباره هوجم و ه ا ج م ا ل ج ي ش يهجم على العدو ثم يبعث بالخبر ما بيجي يبعث ب يطلب ا ل إ ذ ن من ا ل ق ي ا د ة ا ل س ي ا س ي ة أ و ا ل ق ي ا د ة ا ل ع س ك ر ي ة تاذن له ل أ ن ه هوجم ر أ س ا يحرك جيشه يضرب ويخبر انه جاء كذا كذا فعل حسب التعاليم العسكريه ا الجيش هجموه باتجاه إ س ر ا ئ ي ل إ س ر ا ئ ي ل ف ا ر غ ة من الجيش جيش اين صار هلا بعد تسعين كيلومتر بصحراء سنه عن شرم الشيخ ف ا ر غ ة ف ا ل ج ي ش المصري ب م و ت يحتلها ي و م ماحد تحرك الجيش باتجاه إ س ر ا ئ ي ل وبعض خبر عن مستكاوي القياده ان الجيش ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي دخل صار عن شرم الشيخ بعمق تسعين كيلومتر داخل حدود, حدود غزه ونحن حركنا الجيش لاحتلال اسرائيل إ ج ا ء ا ل أ م ر أ و ق ف الزحف قال الزحف وين ا لهم ز ح ف أ ن انا ما ب أ خ ذ ا ل أ و ا م ر إ ل الا من ا ر ئ ي س أو ك م قال كان يحكونا من ا الأوامر إلا خدش م الريس ئ ئ ي طيب س خد ا ل ر حكى جمال عبد الناصر بنفسه قالوا يا علي دا سياسه عليا دافخ ناصبين و إ ن ا اوقف الزحف ا ل آ ن وبشرح لك بيها بعدين بعدين بشرح لك ي ه ا ا ل آ ن اوقف الزحف هذا الرجس جمال عبد الناصر اوقف الزحف بعد ربع س ا ع ة ثلاث س ا ع ة نصف س ا ع ة ولكن لا تزيل عن نصف س ا ع ة أ ق ل من نصف س ا ع ة اجا امر ثاني بالتراجع التطوري الى العريش يقال و له هذا مستحيل بدنا ثلاثه اربعه اشهر الذخائر عندنا بذخائر حتى ننقلها حتى هذا شو درجه اترك كل شيء في مكانه واتراجع ت ر ج ع اقوله شو ك كل ك شيء في م ن ن ه هذا اذا كلام الاقل على غير صحيح على الأقل بدي ت ه ا ثلاثة ايام الاسلحة مشان العدو ما بدي يستفيد منها حتى نفجر قالوا لا اتركوا شئ لمكان وما تفكرش شيء هيا مثل ما كانوا ي ح ك و ن ا الضباط اللي كانوا موجودين قالوا ب د و ا الريس ئ حاك الريس ئ ا لوط قالوا يا علي قلتك بس ياس علبه ودفخ نص منه اننا عاوزين نحن بس نمفلت من الفخ ح ن ر ج ع نحن راجعين مش مطولين راجعين بس ا ل آ ن عاوزين ن ف ل ت من الفخ تراجع كيف ر أ س ا ر أ س ا تراجع تراجع للعريش يوم الريس ئ حكى هيك هون م اجعل عد بقي م ا ل ج المستكاوي جمع الضباط كانوا طبعا ل س ا ع ف موقف توقف قبل ربع س ا ع ة ن ص س ا ع ة جمع الضباط قالوا لي م ا كيف وراجسكم يجبنا يهودي ايك ايك ايك ايك ايك ايك الامر ت و ح امامنا ما فيها جيش من احتلها. ما فيها احتلها جيش الآن هذا ب أ راجسكم و ن ب ل ت ر ا ع وترك ا ل ل لليهود اسلحة ح ة ا ا ن و ش ت ر يهودي ن ا من ر س ي مليار ا بكل و ل ا ر ف ذاك الوقت ا ل ن س و ا متبرع بحليها أ س ا ا و ر ه ب بشمال الخبز س و بدهم يشربوا الجيش <تصفيق> كل ا ل أ س ل ح ه موجوده ه ن ا قال لضباط ل هيك قالوا والله إ س ر ا ئ ي ل ف ا ر غ ة من الجيش نحتلها وبعدئذ يشنقون يعملوا فينا اللي بدهم اياه نكون احتلين اسرائيل إ وقضينا عليهم توكلوا على الله كانوا راسا أ س لقطعتهم كل واحد ر أ كان جمال عبد الناصر جماعتهم مبسوسين بالمتاركه ا ل ي ه و د ي ة ما بتتركها حره ر أ س ا الخبر راح لجمال ا ن ه هيك شي صار ر أ س ا جمال بعث امر باللاسلكي بنقل اللواء اللواء أو العميد ل ل و و ا ا ء عامل المستكاوي وفلان وفلان الى ا ل ق ا ه ر ة ويستلم ف فلان فلان ل ا واحد ن معة قد ي سبعين ي ن قد العميد فؤاد الدبوي مكان العميد علي مستكاوي وفلان بدا فلان وفلان بدا ف فلان وفلان ي او ع م ي د ف ؤ د بدا فلان وفلان ي بعد ساعة ساعتين ما ا ع اجا ا ل ط ا ئ ر ة او طائرتان ط ا ئ ر ة و ا ح د ة من مصر حملت الضباط انه نقل الى مصر راحوا وتراجع فؤاد الدبوي بالجيش الى العريش وكانت الجيش الاسرائيلي كان عاملهم ك م ا ء في الطريق عندما ذهب بالليل وسوى ا كل شيء مدروس كان عاملهم ك م ا ء والجيش المصري راجع تراجع كيفي كانت تيجي الطائرات الجنود متراجعين ا تجي ي الطائرات و ترش تقتل من تقتل و ت ض و ل ه ر ا ي ح ة ط ا ئ ر ا ء الطائرات تكون ه ا ل ج م ا ع ة اللي كانت ك ت ي ب ة يوم ما او س ا ع ة ما كانت كتيبه وراجعه ماشي ماشي ما, راجعة. ما يشوفوا الا الرصاص نزل عليهم من الكمين قتل نصفهم س ن س ي ن ه م وستسلم ا والباقي وقال ما ما ما ما الخبراء ان ه عدد ا ل ق ت ل ى كان حوالي خمسه وثلاثين الف مصريه ا و ق ت ل ى ا ل آ ن ي ق و ل و ا ل ن م ا ي ق ولكن و ا الحقيقه خمسه وثلاثين أ ل ف جندي مصري قتلوا أ ث ن ا ء التراجع وماذا سلمت إ س ر ا ئ ي ل نذكرها من خ ط ب ة لجمال عبد الناصر بما سماه عيد النصر وفعلا ب ا ل ن س ب ة له كان عيد ن ص ر ب ا ل ن س ب ة له و ل إ س ر ا ئ ي ل كان عيد ن ص ر و ب ا ل ن س ب ة لنا نحن المسلمين والعرب أ ي ض ا ي بما فينا المسيحيين هو عيد يعني عيد خزي التاريخ أ و عيد الغباء العيد الذي يدل على أ ن ن ا فعلا كما وصفنا رسوله غثاء كغثاء السيف ل ألقاها الخطبة ة خطبة شو بمبور كانت أذكرها الذاكرة من سعيد قد الأرقام ي الحقيقة صعيح صعيح صعيح ه ا كان الغلط الغلط قال صحيح إحنا خسرنا 300 دبابة صحيح إحنا خسرنا طائر بكامل إحنا غلط أقل وإن مو أظن من خسرنا أكثر خمس تلاف سيارة تلاف لوري صحيح ان خسرنا م ئ ة الف ب ن د ق ي ة ورشاش ص حوالي ي ح ح ان اخسرنا مليون و ح د ة من ا ل ذ خ ي ر ة صحيح ان اخسرنا ح و ا ل ي ك ث ر من مليون طن من الوقود صحيح إن ألف قندي ما بين قتيل واسير وثلاثين قتيل اسير ان اخسرنا الاف ما قلنا القتل خمسة الف كانوا خمستعشر خمسة وسبعة ثمتلاف قال هو هم كانوا نعم سبعه الاف أ س ي ر ولكن قد ت ك و ا خ م س ة و ثلاثين بل بس و قال ث م ا ن ت ل ا ف يعني صحيح ان اخسرنا خ م س ت عشر أ ل ف جندي قتيل و أ س ي ر صحيح ان اخسرنا مطار بكامل طائراته وتجهيزاته صحيح ان اخسرنا كل ده بس احنا ربحنا الجيش المصري في ذلك ا ل و ق ت كنت أ ن ا ولا حياء ناصريا يعني مخدوع ب ا ل ن ا ص ر ي ة وبدنا ا ل و ح د ة وجمال يعني و ا ف ق به انه رجل بس كنت اتساءل طيب شو الجيش المصري ما هو الجيش المصري م د ا م كل ا ل ا س ل ح ة اللي اشتروها من روسيا بمليارات الدولار قدمت مجانا اخذتها اسرائيل مجانا الجيش المصري وقلنا بس خمسه عشر الف قتيل و س ب ع ة وتراجع الجيش المصري المطار كل شيء ي ر ج ل طيب شو, يعني شو هذا الجيش المصري ي ر ف ح ه شو كنت اقول ا لحالي كنت اقول ما بعرفهم يعني نجهل الامور هذه بعرفوها في ناس يعرفوها بعدين ما ادرينا ومليئه في شيء لم يذكروا جمال عبد الناصر ذكرنا السلاح البري والسلاح الجوي والدروع والجنود ذكرها ولم يذكر السلاح البحري تالي كانت هناك البارجه ابراهيم كانت ر ا س ي ة اما في ا ل ا س ك ن د ر ي ة او في بورسعيد يعني ما عاد اذكر كانت ر ا س ي ة في احدى المرافع المصريه على البحر الابيض إجاه الأمر البارجه ا ه ا م ر ل ابراهيم اجاه الامر بالتوجه نحو يافا ل ت أ د ي ه م ه م ة سوف تبلغها عندما تصل عند الوصول تحركت ا ل ب ا ر ج ة ابراهيم في اتجاه ي ا ف ا واذا بالكمين البحري موجود لها ر أ س ا و ح ي ط ت بالقوارب و ا ل غ و ا ص وما بعرف ايش وهددت بالتدمير بال بال بال استسلم ربانها عرض ربانها باقفاص ح د ي د ي ة في تل ابيب وصورت ا ل ص ح ا ف ة ا ل ع ا ل م ي ة الا صحافتنا لم تصورها حتى الصحافه ة الإسلامية لم ت ص ب ر ا حتى ا ل ص ح ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة لم تصورها و أ ع ل ن أ ن ا ل ب ا ر ج إ ب ر ا ه ي م أ غ ر ق ت نفسها احيطت ب ا ل أ س ا ب ي ع ا ل ف ر ن س ي ة و ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة والقوارب ا ل ي ه و د ي ة ولما ر أ ت نفسها أ ن ه ا ستاسر جاءت ر ب ا ن و إ جاء طاقمها أ غ ر ق و ا الباخره و أ غ ر ق و ا انفسهم معها وصدقناها وكتب كاتب عندنا من سوريه كتابا سماه ب ط و ل ة ا ل س ف ي ن ة وكان يدرس كتاب م ط ا ل ع في المدارس في الصف التاسع لحد سنه اربعه وسبعين ثلاثه وسبعين خمسه وسبعين حتى ق ب ح ت ا ل ق ض ي ة صارت يعني صارت ف ض ي ح ة ان العمله شو بطول ة السفينه أه؟ حتى الغي إ س ر ا ئ ي ل ا س ت م ت ا ل ب ا ر ج ة إ ب ر ا ه ي م وصارت ما تسمى عندها بالباري جائلات و ب ط ي ت الباري جائلات عند إ س ر ا ئ ي ل ب ا ر ج ة إ س ر ا ئ ي ل ي ة من س ن ة ا ل س ت ة وخمسين ل س ن ة ا ل س ب ع ة وستين س ن ة ا ل س ب ع ة وستين أ غ ر ق ت ه ا م د م ر ة أ م ي ر ك ي ة المدمره ة س م ا ليبرتي المدمرة ل أ غ ر ق ت ه ا غلطا صارت عمرية غلط